بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض سبح ما في السماوات وما في وهو العزيز الحكيم وهو العزيز هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 ذَلكَ بِأَهُم شَقُ اللهَّه وَصُلهذَلكَ بِأَنَّهُ شَلهَّ وَسُله وَمَْ يُشَاقتِ الله فَإِن اللهَّه شَديد العقاب ومن يشاق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 الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم وما افاء امر على رسوله منهم فما اوجفتم فما اوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب 113. ولكن الله يسلق رسله على من يشاء 114. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء 115. والله على كل شيء قدير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 وما آتاكم, وما, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَآكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ وات اق الله الله شديد العقاب ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه للفقراء يُخْرِجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَبْتَغُونَ فَضْلًا من الله اولائك هم الصادقون اولائك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا دَوَّءَ الْدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَرْنٍ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّنَّاهُ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أوتوا 111. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 112. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 113. ومن يوق يَشْرَحُ عَنْفَسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا هم يكُونَ غَبّنَِمَا وَلِفْوَالِنََّينَ سَبْقَ بِإمَانِ وَلَا تَج فيِي قُوبِن للِلَّ وَلَا تَجَعل فيِي قُلوبِنَ غِل للَِّذينَ آممَنوا رَبَّنَا إِكَ رَأُوفُ الرَّحيِيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غروف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 لن نطيع فيكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كنتم لنا نصرا انكم والله يشهد انهم لكاذبون ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كنتم لنا والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم لا يولن ثم لا ينصرون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ورئ لئن نصرهم لينولن الأدبر ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُذُرٍ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى محصنة أو من بأسهم بهم شدديد بسهم بهم شدديد تحسبهم جميعع وقُوبهم شت تحسهم جميع وقوههم شتذ ب بأنهُ قم لا ييعقون ذلك ب لَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْصُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ كَم فَلِ الشَّيقونِ إذ قلَ لِإِن سَانِك مُفَلََّ كَفَ وَقَالَ إ بَر أُِّن إني أَخَافُ الله رب العالمين قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار كلاهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد ها هو انظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله ان الله تعملون ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسواها فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوها فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه لا يستوي أصحاب النار واصحاب الجنه أصحاب الجنه هم الفائزون أصحاب الجنه هم لوْأَن زَلناَ آذ القآانَ على جَبل اللرَأَيتَهُ خش متَصدَدّعَ مِن خَشَْةِ اللا وَتِلكَ أَمْثَانُ نَظّرِبُهَالٍ النَّاسِ عَهُ ييتَفَكَّون وَتِلكَ أَمثانُ نَظْرِبُهَال الناسِلَ عَهُ ييتفَكَون هو اللههُ الذيلَ إلَ إِلاهُ عامُ الغَيبِ والالشَّهادَ هو اللههُ الذي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 ذو الجبار سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء له الاسماء الحسنى يسببح له ما في السماات والأرض يسببح له ما في السمااء